فإن شاء الله نصف ساعة كفايا نخلص الجناز ونموت بعد كده الجناز بفتح الجيم جمع جنازة ذي الكسر والفتح لغة جنازة وجنازة اسم للميت مرة جنازة يعني ميت مع بفتح الجيم جمع جنازة أو جنازة والفتح لغة اسم للميت أو للنعش عليه ميت ماشي فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة إذا كانش السرير اللي بيوض عليه الميت ما عليهوش ميت ما نقولش ده اسمه نعش لا يسمى نعشا إلا إذا وضع عليه الغيه الميت بل سرير قاله الجوهري واشتقاقوه من جنزة إذا سترد وذك وذكروه هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة صلاة الجنائز ويسن يعني ليه ذكرنا الجنائز في الباب ده ليه قبناها مع الصلاة يعني في كتاب الصلاة مال الجنائز دي حاجات كتيره فيها تغسيل وفي تكفين وفيه دفن وحكم المقابر وهكذا ليه جبناها قال لك يعني اهم في الموضوع ايه يعني ما هو غير ذلك اقل اهميه مهمه اه بس يعني مش مش بنفس الاهميه ويسن الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله عليه الصلاه والسلام اكثرهم من ذكر هذه اللذات وهو بالذال المعجمه هذم مش هادم مشادم ويكره الامين وتمام الموت يكره الامين ما لم يغلبه كانه ترجم عن الشكوى بل عليه أن يستحضر ما وعد الله الصابرين فانه قال انما يوفى الصابرون اجرهم دون الحساب ويجب الصبر إجماعا فإن الثواب في المصائب معلق على الصبر عليها والصبر حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والجوارح يعني الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحن ذلك والصبر الجميل صبر بلا شكوى إلى المخلوق والشكوى إلى الله لا تنافي الصبر بل مطلوبة من شععا مندوب إليها اتفاقا وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر فإنه يوجب رضا الله عز وجل الصبر منزلة مش متسخت ولا فاعل للمعاصي متحمل والردى بقى يحب هذا لأنه من الله واحد في الحج يجي صوابات وخبطات وحاجات فيقول لي لبيك اللهم لبيك يعني استجابت رغم, رغم ذلك يعني إنما كونوا بقى بعض العارفين أن يحب ما يأتيه لأنه من الله عز وجل شغل ضرب الحبيب زي أكل الزبيب يعني هو الحب يغلب على قلبه بحيث أنه يعني يحب ما يأتيه من الله عز وجل وإن كان فيه صورة المصيب ولكن الرضا الله أعلم بين الحب بين الحب وبين, الحب وبين الصبر بركه يعني أقلب من الحب يحب ما يأتيه ويرضى به يعني ما عندوش تسقط ويشكل على قوله هذا من الرضى فوق الصبر ان الصبر حبس النفس على التسقط وهذا هو الرضى إلا بقى يقصد بالرضى ايه الارتياح يبقى مرتاح ما يبقاش ما يبقاش حدث النفس وخلاص إنما يعني عنده, عنده نوازع وعنده الشيطان وساويس كده ممكن على كل حالية درجات وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر فإنه يوجب رضا الله عز وجل ومن شك إلى الناس في شكواه راض بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا لقوله لجبرائيل اجدني مغموما اجدني مكروبا مش لازم يكون تصخط انما بيشكو علشان حد ينصحه او يعني يقول له كلام يرفعه يرفع حالته يعني او يحسنها او يذكره وقوله صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه يعني رأسك بتوقع أو صلى الله عليه وسلم وقال له ابن مسعود إنك لتوعك وعكا شديدا قال أجل كما يوعك رجلان منكم متفق عليه وقول أيوب ما السمي ونحو, ونحو ذلك مما يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائب ولا يكون ذلك شكوى وفي الصحيحين على ابن مسعود إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس بشاك فإذا حمد الله تعالى ثم أخبر بعلته لم يكن شكوى منه الا ان اخبر بها تبرما وتسخطا لا لا اعتبار والتسليه كقول خباب ما لقي احد ما لقيت يعني يوم الناس ايه تهدى شويه يعني اللي شايف بقى عناء يقول له ده انا شفت عناء اكتر وكذا وكذا فالواحد يعني يا حاله وكقول أبي هريرة عن جوعه وربطه الحجر يربط الحجر على بطنه من الجوع علشان يضيق معدته شوية وما يحسش بألم الجوع شديدة الفلاحين يعملوا حاجة فيها سنة من غير ما يعرف كان زمان الصحابة لما حد يموت ويحزنوا عليه يذكروا نفسهم بموت النبي صلى الله عليه وسلم يوموا ينسوا الزعل على اللي مات يعني إذا كان النبي مات صلى الله عليه وسلم فلاقيت بعض الفلاحين واحد يعني واحدة متلها بين أبوها ولا زوجها فليت بقول لها يا ست النبي مات الصلاة والسلام قلت سبحان الله العظيم تدينين كده بالله يعني بما بقي من العلم الذي انتشر في الأمم صلى الله عن النبي وآله يتسلى بمصيبة غيره وطبعا أكبر المصائب في الموت يا موت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت المصيبة مما يمكن كتمانها فكتمانها من أعمال الله الخفية وذكر الشيخ أن عمل القلب من التوكل وغيره واجب باتفاق الآئمة ويحسن ظنه بالله فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يموتن, لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن, يحسن ظنه بالله أي أن يغفر له ويرحمه ويتدبر ما ورد من الآيات والأحاديث من كرم الله وعفوه ورحمته وما وعد به أهل توحيده وما يبدلهم من الرحمة يوم القيامة وفي الصحيح أنا عند ظن عبدي بي زاد أحمد ان ظن بي خيرا فلا وإن ظن بي شرا فلا وقال أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي خيرا وفي الصحيحين من أحب لقاء الله حب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والله أعلن الحديث دامش في الموضوع وحسن الظن بالله ليس معناه أن الله يعطي, يعطي العاصي كاللقاءه ولكن أن الله قد يغفر الذنوب وإن كانت عظيمة فضل ربنا واسم إذا نكسر فقال الله أكثر وقال تعالى كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يبقى تعظمني ذنب فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك عظم في ناس تقول لك وهو ما فيش فايدة وحنا دخلين النار دخلين النار من شدة مرة أهم أو كثة مرة أهم من معصيته فده سوء ظن بالله يعني ما احتمال يغفره لا فيه احتمال فيه احتمال فالإنسان يرجو الله يعني يرجو مهما عمل برضو يرجو الله أدي حسن الظن بالله عز وجل نظن به خيرا أنه يغفر له مع كثة الذنوب إنما لو قال ما فيش فايدة وإنه كذا يبقى ده مشكلة كبير أما محبة لقاء الله فهذا يحصل بمحبة الله عز وجل بمعرفة الله تحصل المحبة رحمته و ما يكون من يعني عايز اقول حنانه بس خايف اقولها لفظ الحنان المنان بش عارف الكلام فيه والبحث فيه عنه انما ربنا سبحانه وتعالى يرحم ويمهل ويرأف هو رؤوف رحيم فهذا يقتضي الحب الله عز وجل فالله له الكمال ويحب من أجل كماله لأصحاب العقول وله الرحمة والمغفرة والرأفة ويحب من أجل هذا وله العطاء يعني يعطي ويمن ويحب من أجل هذا وله الجمال ويحب من أجل هذا فالإنسان العالم هذا أحب لقاء الله وإن كان خايف من معصيه وإنه مجاش بحاجة مشرفة يعني عند الله عز وجل ولكن في نفس الوقت بيحبه يعني أديك مثال أنت ممكن بتحب صديقك جدا أو بتحب والدك ووالدك قال لك حاجات أمرك بحاجات وطلبنا أنت ما عملتهاش فانت حاببت قبله لكن يعني ما عملتش الحاجات اللي هو في قلبك فيه المعنيين الخوف منه ومن عقبته هو الحياء من إساءتك والحب فنحن طبعا لازم نحب لقاء ربنا سبحانه وتعالى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه وطبعا يعني رجائنا بالعفو والمغفرة والتجاوز يحبب أيضا يعني يزيد محبة اللقاء فتأكد على العبد أن يحسن ظنه عند إحساسه بلقاء الله يعني لأن المتقرب لألا يكره لقاء الله ويسن لمن عنده تحسين ظنه وتطميعه في رحمة ربه وخلاص ما فيش وقت العمل وخلاص قا يموت فده يقوله بقى يقرد رحمة ربنا ويستغفره على ما كان منك ومتى يقسش بقى من الرحمة أبدا يطمعه في رحمة ربنا يعني في الرجاء يمكن التنبيه على الخوف أكثر أثناء الحياة إنما عند الموت الرجاء هو الأهم وينشطه لذلك وقيل بوجوبه إذا رأى منه أمارات اليأس والقنوط لألا يموت على ذلك فيهلك فهو من النصيحة الواجبة النصيحة قلنا مش معناها مجرد القول لا النصيحة إنك تفعل له ما يصلحه إذا كان يصلحه أنك تخوفه،, تخوفه كان يصلحه أنك ترجيه, ترجيه. وهكذا ويغلب الرجاء لقوله ورحمتي واسعت كل شيء وأما في الصحة فيغلب الخوف ليحمله على العمل ونص أحمد يكون خوفه ايه بقى ورجائه ازاي بقى ها؟ لا هنا رجاؤه هنا الهمزه على السطر يكون خوفه ورجاؤه الهمزه على واو واحدا كده على السطر وعليها ضمه يكون خوفوه ورجاءوه واحدا فأيوهما غلب على صاحبه هلك قال الشيخ ده طبعا ايه أثناء ايه الحياة انما أثناء عند الموت قال الشيخ هذا العدل لأن من غلب عليه الخوف أو في نوع من اليأس ومن غلب عليه الرجاء أو في نوع من الأمن من مكر الله والرجاء بحسب رحمة الله يجب ترجيحه وأما الخوف يكون بالنظر إلى تفريط العدد ومن أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التفريط هنا طبعا نكلم على الرضا نكلم عن الصبر وعن الرضا وعن الجزع وعن الشكوى وعن حسن الظن بالله ومعناه وعن حب لقاء الله وعن الخوف والرجاء وتغليب أحدهما طبعا فيه أقوال للعلماء لكن قول الغزالي أو أحد قوله الغزالي أن يغلب الرجاء عند الموت صرف النظر بقى في الحياة يغلب بإيه لا تاش كده شويه كلام هو هو اما في الصحه فيغلب الخوف اللي بيحمله العمل اه يعني فين الدليل على الكلام ده فنيا يعني ما كانش ده ظاهر في كلام صفحه 3 في ناس بيراجع هو اللي مع العمل وما يحمله الغالب في حال العامه الام. ما اعرفش. ولذلك سيدنا ابو بكر مع انه اتقى الامة ومع ذلك يقول له رجلي في الجنة ورجلي بداخلتش. لانه طبعا هو اعرف الناس بالله عز وجل. فالعلماء والليه يعني نظر في المسألة وفاة وخوف من الله يبقى لازم تتوزن العملية إنما اللي غالب فيه حاجة نعالجه بالإيه فهو كلام ده بناء على عموم مرض بعينه يعني يعني في العامة مش عموم الخوف لأ عموم البلوة بالأمن فقالك الأنسة بالتخويف إنما الظاهر إنه الأصل كلام سيدنا الإمام أحمد اللي هو الآيه الاثنين متساويين مش اصله ال... لا مش بيتلاق يعني هو انا ما قلت والله أعلم لا يغلب جانبا على جانب بإطلاق إنما إذا كان الإنسان مريض بنوع من نوعي الأمراض هذين المرضين والأمن واليأس يبقى يخاطبه بما يناسبه والتغليب هنا بإطلاق بناء على أن الغالب في حال العامة الأمن وعلى كل حال فيه خلاف برضه وفيه خلاف المسألة اه يكون المرض لا يشترط ان يكون علاج مرض العام بالتخويف لا يشترط يعني قد يكون مجرد شيء وصلوا مرحلة أن الترجية أنفع لهم من التخويف باش التخويف يأثر يعني مش كلهم طبعي بعض الناس على كل حال قد يكون يعني بواعث الرجاء أنفع للعبد وبواعث الحياء قد تكون أنفع على حسب برضو حال العبد يعمل وقد يكون بواعف المحبة أنفع يعني استعمال الكل على كل حال وأن وجدنا فيه يعني إهمال جانب نزود فيه شوية المسألة الثانية يتمني الموت هل يجوز تمني الموت؟ هل هو يعلم الغيب؟ هل يعلم بقاءه فيه خير ولا فيه شر؟ هي فائدة تمني الموت وممكن يعيش فيتوب ويبقى كويس يبقى حياته أحصى وممكن يعيش فيعصى ويفتن يبقى موته أحصى فميعرفش ويعرف من ايه نعم دا, دا ايه بالعقل كده إنما نشوف الورد أي ويكره تمني الموت لضر نازل به من مرض أو ضيق دنيا أو غير ذلك لحديث لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به قبل أن يأتيه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا يعني بقي على الإيمان نمع الفتن والمعاصف لواه مسلم ولأحمد غيره وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى يرزقه, يرزقه الله الإنابة وعن بعض السلف إن كان من أهل الجنة فالبقاء خير له وإن كان من أهل النار فما يعجله إليها يعني طبعا دي فيها يعني مش طبعا مش جمعة أو للحالات إذا كان من أهل الجنة فيبقى البقاء خيرون ده عشان يعمل أعمال الجنة وإن كان من أهل المرض ومستعجل عليها ليه لا يعني هو طبعاً بخاءه يموت على الإيمان وخايف يزيد في المعاصفة يت... يزداد عذابه في المرض عايز يقلل الناس يعني هو الشمعية وعجلوا للكافر بقى معلش يبقى يفضل في الدنيا أكتر قد ممكن ولذلك يريدوا أحدهم لو يعمر 1000 سنه وما هو بمزعزهن الاذاب لان يعمر تحيتهم بدل السلام عليكم عايش 1000 سنه اللي هم المجوس ليهم كلمه كده بس انا مش حافظها بلغتهم يعني عارفينها موجوده في التفسير اه اهلا ابراهيم فين المايه هيبقى يقول لي لازم أجيب لك مية زمزم وعملها لك وعمل يا إبراهيم خلاص بتعيبش نفسك قال لا لا يمكن قلت له خلاص المهندس هيجيب لنا قال هنعمل زرمال اللي فاتت وقعد يسيبنا وما يجيبش حاجة لا يمكن قلت له خلاص يا إبراهيم بس متعيبش نفسك قلت بقيت لإرسالة بيقول له فيه مية ولا فيها أي حاجة ولا هنا ولا أحنا <تصفيق> يقول له أزحمة طب اشتري جلك المهاتف ما عليك ها طبعاً أنا ملت جركنين قلت أغرأكم مية للمرة دي وجبتهم معايا وقال إن أخ منكو برضو بيبصلني المطار وأنا قال لا دا عملوا قرار إنك ما تجيبش مية وتملاها وتعبيها وبتاعها ما غير إزازة كده هيدوها لك تشتريها يعني وتجيبها معاك وتيك إيه النكت دا فراحت إيه إشاري الإزازة اللي بيبغوها دي وخدتها وسبت له الجركنينا تريبه هو اتباين عايز ال... وبقاين كنت جايب معايا كمان كيس كده فيه الجركن صغير كده اللي هيوصلني وازازع عشان اشربها في الطريق قلت له نزل الحاجة ما نزلهمش يعني ما جابهمش قلت له يا ابني فاين زاست المياه ال... وبعدين جيت هنا لقيت الناس جايبة جركن عادي فهنا بقى في المطار هنا لقيت الجركن جاية بقى وانا مستني الشنا متعبية ومتغلفة وكله تمام ومية مية قلت طيب وابراهيم كله ده لما أكلت مش هعرف أنا إيه الحكاية دي قلت خلاص بقى أهم نصبهم كده أشرب شوية عليكم وخلاص طريق ما جاءت بقى هو طبعا ما من المالو طيب نرجع تاني لتمنى الموت لما تشوف <تصفيق> لله السلام وعن أنس رضي الله عنه لا يتمنى أن أحدكم الموتى لضر النزل به فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي متفق عليه ولكن هل هذا مرفوع ولا موقوف أنا أعرفه مرفوعاً وهنا قال عن أنس لا يتمنى أن عن أنس يعني لأن قال النبي كان حق قال عن أنس مرفوعاً كده يبقى نفهمنا أنه موقوف من كلام سيدنا أنس هذا الحديث متفق عليه ولهما لا يتمنى أن أحدكم الموت إما محسناً فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله أن يستعتد ولما في التمني المطلق من الاعتراض ومراغمة القدر وفي هذه الصورة ونحوها نوع تفويض وتسليم للقضاء والمرض كفارة له وموعظة في المستقبل يعني ما أحسن هذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة، يعني طول ما الحياة خير, خير لي، ما كانت الحياة خيراً لي، وتوفاني إذا كانت الوفاة خيراً، يعني أفضل لي من بقائي حية، لأن الحياة البقية لو عشت تيامي هعصي، أو يعني الجملة والمجموعة، إن السيئات هتغلب الحسنات، حلوة يعني ده يوفي الطلب، ما فيش داعي للإيه؟ وأما تمني الموت بضرر في الدين أو وقوع في فتنات ونحوها فلا يقرأ بل يستحب الحديث المشهور وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون صحاعة تنغي وغير, وغير الحقيقة ده وإذا أردت بقوم فتنة يعني أردت أن يفتن كل حد انا تصوري كده فقبضني الهيك ليله مفتوله يعني خلاص ما تما تخلينيش حاجه عشان ما افتلش انا كده مشانو انخاف ان فتنه تمنى الموت مش موافق انا على انه يستحب تمني الموت هو يعرف ما يمكن هو اللي يدفع على ربنا به الفتنة دي يبقى هو خدث هو بالدنيا كلها الناس كلها ولقوله وتوفنا مسلمين اللي هي فين ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين يعني إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين وتوفنا الآن برضو فيها نظر وقال عن مريم عليها رضي الله عنها يا ليتني ميت قبل هذا يعني هذا فيه متح لقولها هذا يعني عشان نقوله أنه مستحب فيه نظر برضه ولعل المراد أيضا مع عدم الضرر لحديث يا عمار اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي الحديث رواه أحمد وغيره بسند جيد هو ذا الضابط والله أعلم يعني إذا كان ولا بد من الفتنة فأقبضني إليه المفتول وأنا أعيش وأفتن وعمدين لي. فيتنا يعني يفتد عن دينه يعني سيئاته بقى تبقى اكثر من حسناته على الاقل او يسيب دينه خالص ف تمني المده فيه نظر كبير جدا ومراد الاصحاب غير تمني الشهاده فانه مستحب لا سيما عند حضور اسبابها لما ثبت في الصحيح وغيره عنه صلى الله عليه وسلم من تمنى الشهادة خالصا من قلبه بها ولا ايه مش قبله من قلبه والله اعلم عندي الباق قبل اللان لا اللان قبل الباق من قلبه اعطاه الله منازل الشهداء اظن فيه رواية وان مات على سريره او حاجزه أو على فراشي حاجة ذا كده وفيه عن عمر قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك وده طبعا ما هوش ايه تحديد المعات إلا إذا كان يعني يدعم سيدنا عمر أراد دلوقتي يعني واحد وقف على في وادي عرفات فقال اللهم, اللهم مرض عني اللهم إن كنت رضيط عني فاقبضني الآن, الآن الآن الآن فمات من ساعته دعائهم عرفة ده واحد مرضي عنه ولكن ده ما يدلش على أنه ايه مال فضلا وهو دعا فاستجيب له ولكن قد يكون دعا بما هو أقل يعني هو صحيح ربنا راضي عنه ولكن قد يزدد رضا قد يزدد حسنات مش كده؟ نعم لا هو يدعو مش بيطلب مش بيطلب إذا كان هيوجد له فيقول اللهم أحييني إيه ما دامت الحياة تخير ربنا اللي يعلم انت مش ظلم وربنا كمان مش ظلم وربنا يعلم فانت ايه ادعو كده اذا كانت الحياة افضل احياني الوفاة افضل توفن انا مش يعني مش نصر على الحياة ولا اي حاجة هادي الكلام يبقى دا العقل هنا طبعا مفيش دليل الله مرزوخ مشهادة في سبيلك ما قالش الان وقال امود دلوقتي إنما هي اللي يمكن يستدل منه شوية اللي هو قال إيه رأيت إن أنا إيه قتلت فأخرج تمرات وقال إيه إن, إن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة فألقى التمرات وقال إيه دخل يقاتل حتى قتل ده يمكن فيه دليل شوية واجعل موت في بلد رسولك صلى الله عنه النبي وآله فرزق الشهادة قتله يعني قتل في سبيل الله عز وجل ومات في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم ودفن في أشرف أو ثاني أشرف موضع بعد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله عني نبينا محمد وعلى آله الصغير أجمعين المفروض درس فقه ولكنه صار درس أخلاق وعمال قلوب وأحوال موضوع تمني الموت ده برضه قصة قلبية طويلة الإنسان لا يعلم الغيب، شوف الدعاء، قال اللهم إيه؟, الله إيه؟ بعلمك الغيب، وقدرتك على الخلق، وهو ممكن يقلب حاله ويحول حاله من كذا إلى كذا يعني من الضعف والقوة من درس صحيح مسلم ومشكل الكلام كله كتبه بخط جميل درسه صحيح مسلم رائع جدا خاصة حين ولكن حين حافظت عليه شدة يبقى حين حين نقرأ شرح الإمام النووي ونخرج الفوائد جزاكم الله خير للن ن عليها شده ليه واحد يقول لي اضاف الله وواحد يقول لي <تصفيق> واحد يقول لي الحمد لله على السلامه وأضاف الله ان يجمعنا في الجنه على تقول اضاف الله ازاي يا هو تاجه <تصفيق> ونرجو الدعاء لوالد أخينا محمد عقل لأنه قم بإجراء عملية قسطرة اليوم جزاك من الله وخير اللهم شفهوا عافوا اللهم شفهوا عافوا اللهم شفهوا عافوا المتحينة الياء ايه التشكيل اللي وضع عليها سكون سكون وحاطه كسره تحت الياء عن شد على النون بقى احيانا ممكن احيانا يعني من من الحياة. والحمد لله رب العالمين صلى الله و على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله والصلاه والسلام على الله والله اقسم بان خشيتك ما يحول بيننا وبين مناصي وقسم لنا منطعات كما تبلغنا به جنة وقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل صأرنا على من ظنمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرهم منا ولا مبلغ علمنا من ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وقلبا خاشعة ويقيماً صادقة وعملاً متقبلة اللهم هيا هذه الأمة أمر رشد وعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم إنا نرى الأمة على شفا هلكة اللهم أصلح الأمة بعبادتنا وطاعاتنا واجتهادنا وتعلمنا ودعوتنا وأمرنا ونهينا اللهم أرحم الراحمين إن كنت تعلم أن الأمة لا تنصلح بذلك فنجنا مما يفعل هؤلاء فإن نجأر إليك ونبرأ إليك مما يفعلون اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم أصلحنا وأصلح بنا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على بينا محمد وعلى آل محمد وسلموا عليه